وَإِذْ طَالَ مُوسَى سَلَفَتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرْبًا